بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاذ بالقارعة Fa'amma tamudu faahliku bi-taqyia, wa'amma gadun faahliku bi-rihih sar-sar ghatiya. Sakhraha alaihim sab aliyalihu wa-8 ayat min husumah. Fatar al-qawm أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة وابيا إنا لما قلوا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا دكة واحدة Fyoma idin wakatil waqat, wajhqa al-sama, fihya yoma idin wahiyah, wal-malak ala arjaiha, wya'hamil arsh يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافيا يوم إذ تعرضون لا تخف منكم خافيا فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقول هذا فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قَرَأُ كِتَابِيَ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَ فِي جَمَةٍ عَالِيَةٍ فَطَافُهُ هَادِنِيًا كُنُ وَاشْرَبُوا مِنِّي أَن بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدْرِ مَا Ya laytana, kau lebih kuat daripada aku. عني tidak mampu menghadapi kau. Aku tidak mampu menghadapi kau. Aku Maka salo, lalu dalam satu rantai darah, lalu berjalan dengan tangan, lalu dalam satu rantai يصد ضغ على طواني مسكين فليس له اليوم مداهنا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 قليلا ما تذكرون تنزين من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالينين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لذكرى للمتقين وإنه لذكرى للمتقين وإنا لا نعلم أن منكم كذبين إنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح بسم ربك العظيم.